يقول السائد ما حكم السلام على المبتلع حيث يوجد لدينا شخص يستبع الطريقة التجانية واذا ستعلم باننا بيننا له طريق الحق وهو طريق محمد صلى الله عليه وسلم لكنه لم يستجد ومتشفت بهذه الطريقة واذا قلنا له السلام عليكم يرد السلام ويتمتد فما هو الحكم في ذلك؟ يمكن يفهم الطريقة في جديه حقا ويعرف ما تنقل عليه من بداع منكرة ووجاء زفاة خليفة ويصر عليها فلا تنقل عليه التحية في هذه الطريقة يقول عسيسها عبد الله صلى الله عليه وسلم و آى و انحنا موجود في كل موطن لطفا ذل الشخصيه فيطاق كثير, في كثير من الناس ينحني بحسن شمسي مساء ويرى نور الشروق ولا يحل الحقيقه واذا كثير كثير من ما را